قالوا لا تخف قصمان بغابعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتت فحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواي الصراط إن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 117. ومن الخلطاء بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن فتنه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب فغفرنا له ذلك